أَلِفْ لَا أَمْرَأَ كتاب أحكمت ألا <تصفيق> ونخفو منه ألا ولَئِنْ أَضَّخْرْنَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَمَ عَدُودَةٍ الَّا مَا إن أَذَقْنَا القونَإِ سَانانِ الن رح م لئن آذا قنا هو نرما ابا ظم God Mm. أولئك <تصفيق> إِنَّ <تصفيق> الَّذِي فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ لَهُمْ أَرَاذِلُونَ بَادِيَرٌ وَمَا Well, yeah. ولا ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن Come on. What Kiitos Cardinal ඇ موداء <تصفيق> Voi <tuh> ك هو القوي اللاذيز، وأخذ الذين ظلموا صيأت فأصبحوا. وَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ما شَغَلَ وَإِنَّهُمْ آتِهِمْ عذابُ النيرِ مَرْدُودٌ machine قالوا يا شويب ما نفقه كثيرا مما تقول. Rahmatin <tuh> منها قائمة حصيد يأتي لا تكلم نفس إلا بإذني فمنهم شقي وسعيد فأما الذي شقوا ففي النار لهم فيها وشيق Bull. Oh. طرفين <تصفيق> وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَنْ لَأَنَّ جَأَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَرْمَغِينَ قصوا عليك من آباء الرسل ما نثبت به فؤادك.